ورانا هذا وحديثنا هذا مع الحسن لأنه الأكبر والأفضل رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا الحسن ابن علي رضي الله عنه أبو محمد سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته وشبيهه وكان خامس الخلفاء الراشدين ورابع أهل الكساء كان خامسة الخلفاء الراشدين حيث استلم الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنه سنتكلم عن هذا ولد الحسن بن علي في السنة الثالثة من الهجرة يعني بعد زواج علي بفاطمة بسنة لأن علي تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة وفي السنة الثالثة أنجبت فاطمة الحسن ابنها والمشهور أن عليا رضي الله عنه أراد أن يسمي الحسن حربا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسميته قال أسميته حربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن وكذا لما ولد الحسين سماه علي حربا قال له ما أسميته قال حربا قال لا بل هو حسين هذا هو المشهور ولما ولد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كما قلنا وحنكه والتحنيك وأن يأخذ التمرة صلوات ربي وسلامه ثم يمضغها ويخرج طعامتها ويديرها في فمه ثم يخرجها ويجعلها في فمي الطفل أو الرضيع الذي ولد ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالحسن وفعل هذا بالحسين ثم عق عنهما عق عن الحسن وعق عن الحسين وعق عن الحسن بكبش ويجوز أن يعق عن الذكر بكبش ويجوز أن يعق عنه بكبشين يعني إنسان إذا ولد له ذكر يعق شاتين وتكفي واحدة لأن النبي عق عن الحسن بشات واحدة وإن عق بشاتين فهذا أفضل لكن شات تكفي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين كان الحسن رضي الله أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد إنسان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه الحسن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وكان وسيما جميلا دينا ورعا جوادا شجاعا رضي الله عنه وأرضاه جاءه علي يوما فقال له يا بني إني أحب أن أسمعك وأنت تخطب فقال الحسن يا أبتي إني أستحي أن أخطب وأنا أرك فقال علي رضي الله لن تراني فجاء في يوم فكان بين الناس حيث لا يراه الحسن فقام الحسن وخطب الناس خطبة بليغة فصيحة فلما قضى قال علي رضي الله عنه بعدا أعجب بما تلفظ به الحسن قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الحسن رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يوما يقول اللهم إني أسألك عشرة آلاف درهم يطلب الله مالا قال اللهم إني أسألك عشرة آلاف درهم فنادى خادما قال أعطيه عشرة آلاف درهم مجرد أن نسمعه يدعو الله بذلك وقاسم الله ماله ثلاث مرات في حياته يعني يأتي يحسب كم عنده من المال مئة ألف خمسين ألف يتصدق بها ثلاث مرات صنعها يقسم ماله بالنصف نصف له ونصف لله سبحان ومرتين بدل ماله كله لله رضي الله عنه وارضاه وكان مشهورا بالكرم رضي الله عنه وأرضاه وكيف لا وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه علي وأمه فاطمة حج الحسن بن علي خمسا وعشرين مرة وقيل إن هذه الحجات حجها كلها مشيا على الأقدام رضي الله عنه يعني خرج من المدينة إلى مكة مشيا على الأقدام رضي الله عنه على كل حال الشاهد أنه حج خمسا وعشرين مرة لله جل وعلا بعد أن استشهد علي رضي الله عنه استخلف الحسن سنة أربعين من الهجرة في رمضان وظل خليفة على المسلمين مدة ستة أشهر أو سبعة أشهر وفي ربيع الأول تنازل لمعاوية مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة وفي رواية خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ولو حسبناها من وفاة النبي إلى تنازل الحسن لوجدناها لو ثلاثين سنة بالتمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة والحسن تنازل سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول فهي ثلاثون سنة وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بهذا الأمر لما بيع الحسن وكان كارها للقتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وباقي الصحابة في الجمل مع الزبير وطلحة أو في صفين مع معاوية كان الحسن كارها لهذا القتال ولكنه ما كان يملك أن يتخذ القرار لأن القرار كان مع علي رضي الله عنه ولما رأى علي رضي الله القتلى في صفين تضايق وحزن وندم على ما حدث فقال له الحسن يا أبتي كنت قد نهيتك يعني عن القتال فقال علي رضي الله ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا ولذلك بمجرد أن استشهد علي رضي الله عنه وكانت الخلافة للحسن صالح معاوية وتنازل عن الخلافة وترك الدنيا لله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن يوما إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين وفعلا وقع هذا في زمن الحسن بن عيب وعلى يده رضي الله عنه وأرضاه